فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب لقود حتى إذا أدخنتموهم فشدوا الوثاق فإنا وندوا فداء حتى, حتى تضع الحرب اوزارا ولكن ليبلو بعضكم ببعض والذين قاتلوا في سبيل الله فلا يضل اعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم ويدخلهم ويدخلهم الْجَنَّةَ رَفَهَا لهم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُ اللَّهَ ينصركم ويثبت وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسَلَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِخُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ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 وللكافرين امثالها ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات تجري جناته تجري من تحتها الانهار والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام وما مس ولهم وكأجن من قرية هي أشد قوة من قريتك التي أخرجتك آل نقمهم هي اشد قوه من قريتك التي اخرجتك اهلكناهم فلا ناصر لهم افمن كان على بينة ربه كمن زجن له سوء عمله واتبعوا أهواءهم مثل الجنة التي يعد المتقون فيها أنهار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 كمن هو خالد في النار وسقوما حميما فقطع فقطع ام وَمِنْهُمْ من يَسْتَمِعُ إِلَيْكَ حتى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عندك قَالُوا ۖ قَالُوا لِلَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ قَالَ آنفا.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 فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنا لهم إذا جاءتهم ذكراهم فعلا فَإِنَّنَا لَهُمْ إِذَا جَاءَتْهُمْ ذِكْرَاهُمْ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَسْتَغْفِرُ لَذَنبِكَ وَأَسْتَغْفِرُ لِذَنبِ كُلِّ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ والله يعلم تقلبكم ومثواكم ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت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 فاذا عزم الامر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم أَلَا الذين لعنهم الله لَيَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَأَنْتَ مُعْرِضٌ ۚ أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ على قلوب أقفالها الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم واملا لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهونا والله سنطيعكم سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم اسراركم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم ذلك بانهم اتبعوا ما اسخط الله وكرهوا رضوانهم فاحبط اعمالهم ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله ولو نشاء لاريناك هم بسيماهم ولا تعرفا في لحن القول والله يعلم اعمالكم ولنبلنكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبل واخباركم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشن الرسول من وصدوا عن سبيل الله الرسول من بعد ما تبين لهم لن يضر الله شيئا وسيحبط اعماله يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالكم ان الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوه وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا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 تتكون يؤتكم أزوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكم فيحفكم تبخلوا تبخلوا ويخرج أرغانكم ها هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه ومن يبخل فانما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم الفقراء وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمتالكم